القلب فز وذكرها هاج وكفخ وافتكرها والعين جابت خياله وعطت بداية سهرها قامت تصور وداعه من قبل يمشي بساعة والدمع زاد اندفاعه يوم اعلنوا في سفرها بعصير والجو غايم راحت وانا صرت هايم بها والنسائم تلعب طارف شعرها بعصير والجو غايم راحت وانا صرت هايم علمي بها والنسايم تلعب طارف شعرها من قبل أشوفها يا هادي محد إني حرك فعادي وشلون ترف العيادي كل الجوارح أسرها رجواي لقمت صلي يرجع الرب خلي يرجع لقلبي قلبي يلي كل العذارى هجرها المشاب يبوبدر <تصفيق> طهرت المدى والوقت مع دياش ادني يا خوك صبري وصل حدّه وهمومي قلبي اتبعدني يا الله يا منفع الرجال الشدّه اللي من الضي متنجدني متى تجي حزت الرى شوف خلي مواعدنا يا ودني ما سلمى وعده وانغبتي يا امي اني افقدني وانغبتي يومين يفقدني كان القمر ساكن خدها وحكم القدر عنه مبعدني سلامتكم المشاهد